فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلاب مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله وأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء وللله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا فظهوا اليها ان فظوا اليها وتركوك قائنا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الراجطين